والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ يوسف بن عبدالله الشويعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أُلْؤِي حَيَّ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبَا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً وَأََّهُ تَعَ جَدُّ رَبِّنَ مَتَّ خَذَ صَاحِبََةَ وَن وَلَدَا وَأَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيه نَا عَلَ اللَّهِ شَططَا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 وَأََّهُم وَّ كَمَونَتُمْ أََّ يَ بَعَثَ اللهَّهُ حَدَا وَأَنَّا لَمَسْْن السَّمَا أَفَوجَدَنَهَا مُلِأَتْ حََسًا شَددَ وَشُهُ بَا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 وَأََّا لَمَّا سَمِععَْنَّ الْهُدَ مَن النَّابِ فَمَ يُؤِّ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُُ بَخْْسَ وَلَا رَهَقَا وَأَنّا مِنَّ المُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْ أمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَا إِكَ تَحََّ رَشَدَا وَأََّ الْ القاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّ مَ حَطَبَا وَأََّ وِْتَقامُوا عَلَ الطَريقَةِلَ أَسقَنَهُما أَنْ غَدَقَ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 نَمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رب بِأَمَدٍ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بِمَا لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم وَمِنَ اللَّيْلِ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ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 رضا واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من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 وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فك كَرَا وَقَدَّر فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سحر يؤثر.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 وَما جَعَلنا عِدَّتَهُم إلا فِتنة وَما جَعَلنا عِدَّتَهُم إلا فِتنة لِّلَّذين كَفَروا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذين أُوتُوا الكِتابَ وَيَزْدَادَ وَيَزْدَادَ الذيينَ آمَنوا إمَانَ وَلَا يَْتَابَ الذي نَ أُوتُ كِتَابَ وَمُؤمِنونَ وَلَقول وَلَقُول الذيذينَ فِي قُلُوبِهِمَّ رَضُون وَالْكَافِغُونَ مَاذاَا أَرَادَ اللَّهُ بِهذاَا مَثَلَ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 إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين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 فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ